وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُوهُ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ نَّقْرَبُ مِنْهُمْ لِلنِّيرْمَانِ يَقولونَ بأَفواهِهِم م لَسَ فِي قُل بِهِم واللَّهُ أَلَمُ بِمَا يَكتُمون